يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم 20 صابرون يغلبون 200 وان يكن منكم أئمة يغلب ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.